أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماوات ولا ارضق لله وإنا أوياكم لعلى هدنوا في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرنا ولا نسأل عن ما تعمن قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقت به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم 129. وقالناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا, بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 ما نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا, إذ تامروننا وبالله ونجعل له m0 وأسر m0 لما رأوا العذاب وجعلنا m0 في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون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 إلا منا من وعمل صالحا إلا منا من وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون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 فهو يخلف وهو خير الرازقين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكه اهاؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قاموا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم, يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترق وقال الذين كفروا للحق لما جاء أوم إن هذا إلا سحر مبين وما اتيناهم من كتب يدرسونا وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ماء اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم أَن أن تقوموا لله مثني ثُمَّ ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إِنْ هُوَ هو نَذِيرٌ نذير لكم بين يدي عذاب شديد.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 قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب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 وَإِنَّا سُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُكُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَلَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّاتُوا فَكُونَ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبِلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ لُمُونَ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 ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثيل سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به لرض بعد موتها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 وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُونُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجْلِ مُسَمَّى ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ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 ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به, فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف نلوانها وغرابي بسند ومن الناس والدواب ولنعام مختلف نلوان كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز الغفور ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلامتا يرجون تجاره لن تبور ليوفي بهم ويزيدهم من فضله انه غفور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 ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغف شكور الذي أحلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نوب والذين كفروا لهم نار جهنم انما لا يقضى عليهم فيموتوا وَلَا ولا يخفف عنهم من كَذَلِكَ كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات ولا إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم فَفِلَّ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُ وَلَا يَدِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَى وَلَا يَدِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارَةً قُلْ رَأْيُمْ شُرَكَاء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 فَلَمْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبِذِيلًا وَلَمْ تَجِدَ الله اللَّهِ تَحْوِيلًا أَوَلَمْ يَسِيلُوا فِي لَرُضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قبلهم وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ في السماوات ولا في الأرض إن هو كان علیم قدير ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولا تي 124. فإذا جاء هجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم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 هي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأوشيناهم لا يبصرون وسواء عليهم أن لم يرهون لا يؤمنون. انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واناثرو وكل شيء نحصيه في ما مبين وضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إن ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وما قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب مليم قَالُوا طَائِلُكُمْ مَعَكُمْ أَنْ ذُكِّرْتُمْ بَلَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنَقُصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٍ يَسْعَيَ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمُ أَجْرًا وَهُمْ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعة شيئا